تسوتو الشمس يام الشمس دي طيج سي يسما الربين ذحنين يشرد الحنام السي طيج تفافيش السوا قور ما هدي يثبا السواش ما تيدش الشهر القاع اشييل ماشي دي روم شي جنن زوين تيفنان شرقان ذوين تشسان اش سر واحد زوين خير للشر أثني يردح وين ينجان أثني يخسر وين يرقان يرقان معناه يحصل كذبت سمود بطواها إذن بعث أشقاها ثقال لهم رسول الله ناقط الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها شمج اروم من طعان والشان ده مش من الله في <تصفيق> الرحمن اجلس كان اتسومان اشهد ان عدن جران دفن رب رجكث